بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجاء كتفروا بربهم يحضنون هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى وَاللَّهُ وهو الله في السماوات وفي الأرض يحلم شركم وجمعكم ويحلم ما وما آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها مقربين فقد جل له بالحق لما جاءهم فسوف يأجيهم أنبال ما كانوا به يشتذئوه ألم يروا كم أهلتنا من قبل من في الأرض ما لم لَكُمْ وَأَرْسَلْنَا سَمَاءً عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا وَجَعَلْنَا الْأَرْضَ مِهَادًا فألسناهم بدون بهم، فألسناهم بدون من بعدهم قوما أقرين. ولو نزلنا عليك vì xag xin khó khi và là lầnu وقالوا له لا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا رسل من قبلك فعاق بالذين شقروا منهم ما كانوا بني على نفسه الرحمن ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خفروا أنفسهم فهم أخرى قل لا أجهد قل إنما هو كما يحفظون أذناء الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون ومن إنه لا بني آيات لا يُصلي أوان ويوم نأكلهم جميعا ثم نقول للذين أشرتوا أن một là gì ثم لم تكن من من يتمع إليك وجعلنا على قلوبهم أهمة أن يفضلوا وفي آذانهم وفراء حتى إذا جاءوك يجاهدوا متى يقول الذين كفروا إن هذا إلا أشاطين وهم ولو رسوا لعاجوا لما نمو عنه وإنهم لكاذبون وقالوا إن هي إِلَّا هي وَرَأَىٰ دِينَهُ قَالَ نَعَمْ وَنَبُّوءُ بِهِ وَقَالَ خفر الذين جلبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغفة قالوا يا حسرتنا على ما فرقنا فيها وهم يحمدون أوزاء والموتى يبعثهم مُضْوَى وَمَا إلَيْهِ يرجعون ما طرقنا في الكتاب من ثم إلى يخشى. يجعله على صراط مستقيم إن أتاكم عذاب الله أو أغير الله انتم صادقين بل اياه تدعون فيصفق ما تدعون اليه ان شاء وتنسون ما ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم في البشاء والضراء لعلهم يتضر درعوا وراء تنقشت قلوبهم وزيّل لهم السيطان ما كانوا يحملون فلما نتوا ما يكبروا به فسحنا على كل شيء حسنا اذا فالحرب ما اوتوا اخذناهم بغته فاذا هم مبلسون فقطع القوم الحمد لله رب العالمين قل أرأي شمت أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله بغير الآيات ثم هم يصبحون إذ أرأيتكم كم أداكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الوالمون وما نرسل المرسلين إلا مبترين ومررين فمن آمن وأصلح فلا قوكم عليهم ولا هم يحزنون شكور لا أقول إلا ما يوحى إليه قل هل يشتري الأخمى والبطنين تتفكرون لهم من دور وري ولا شفيع لعلهم يتقون ولا تطرد الذين يسعون ربهم بالغزاة والعشين وَمَا عليك من حسابه وَهُوَ وما من حسابك وكذلك كَمَا تَنازَعَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ۗ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ أَلَيْسَ ٱللَّهُ بِأَعْلَمَ بِذَٰلِكُمْ وإلى جاءة الذين يؤمنون بآياتها فقل سلام عليكم كسب ربكم على نفسه الرأمة أنه من عيلاً قم of, over <laughs> لكل نبأ مستقر وسوف تحلمون وإلى رأيت الذين يقوبون في آياتنا فأخرج عنهم أتى يقوبون في وإما ينس أنك الشيطان فلا لفضيله الدكتور بس ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تحضل كل عدل لا يؤخذ منها أولئك الذين فسألو بما تخبر لهم شرهم من عنيم وعذاب أليم بما كانوا يكذبون. قل earn الأمن وهم مهتدون وكي تحجتنا آتيناها أباهيم على قوم، نرفع درجات من نشاء فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ مَاءً فِيهِ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ كان ينتنم من وذا تنيا ويحيى ونساء وإذا ذكر مَا عَنَاهُ وَلَنْ يَشْفَعَ وَالنُّشَاءُ وَنُطْفَ وَكُلًا bên nàoùng إلى nàoùng lao chưa xin ولو أَشْرَفُونَ حَجْضَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْمَلُونَ أُولَئِكَ الَّذِينَ آتَيْنَا هُمُ الْكِسَابَ وَالْحُطْمَ وَالنُّبُوَّةِ بِهَا النادها قوما ليسوا بهذا كافرين أولئك الذي لهدى عليه أجرنتم وإلا يسرى للعالمين وما قدر الله أفقق به إذ قالوا ما أنزل الله على الذي جاء به منشانورا وهذل من الناس تجعلونه قراطي فتبعدونها وتقفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلمون ولا آباءكم قل الله ثم غرهم في خوفهم يلعبون وهذا كتاب الأنجل الله مبارس مصدق الذي بينهم أولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم صلاته ومن كذباً أو قال أوعي إلي ولم يوأ إليه شيء ومن قال سأنجل مثلما أنزل الله باشقوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذابا مهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن تنس تنس دينون ولالا كما قرقناك الذين زعمتم انهم فيكم شركاء لقد تغطى بينكم وضل عنكم ما كنتم فالح الحج والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحج ذلكم الله فأنا تؤفتون وَجَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آيَةَ تهتدوا بها في ظلمات البل والبحر، قد قصرنا الآيات القوم وهو الذي قصروا ومستودع قد قصرنا الآيات لقوم يفقهون فأخرجنا دين ذات كل شيء فأخرجنا منه قبرا مخرج منه عبا متراكبا نخرج منه حزبا متراكبا ومن النصم من طلعها قلوان دانية وجنات من أعناد والجيسون ورهمان مشجدها الزيتون نورهم ما نمشتبها وغير متشادث قوهوا إلى ثمنه إذا أثمر وينعي إن في ذلكم لآيات لقوم وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرجوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما عم يصفون والشماوات والأرض أن ما له ولد ولم تكن له شاعبة وطلق كل شيء وهو بكل شيء عظيم ذلكم الله فأحبدوه وهو على كل شيء وسيل لا تجركه الأبصار وهو قد جاءكم بصائر من ربكم فمن ابصر فليمسي ومن عي فعليها وما انا عليكم وكذلك نصرق الآيات وليكونوا درست ونبهيلهم لقوم يعلمون اتبع ما هو إليك من ربك لا إله إلا هو وما أَنْتَ لهم من وَلَا ولا أشبوا الذين يدعون من دون الله فيشب الله عجوا بغير كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يحملون وأقسمون لا يدعى إماههم لإنجازهم آيات لا يؤمنون إنما الآيات وإن الله وما يُحيرهم أن ذَٰلِكَ سَخَاؤُهُ وَأَطْعَمَهُمْ كَمَا نُطْعِمُ مِسْكِينَ أَوْ نَمُرُّ وَلَا nay một ta caoấmông الموتى وحشرنا عليهم كل شيء đầyín nay xây cứ anh trong ما كانوا من إلا أن يشاء الله إلا أن يشاء الله ولكن أشترك يجهدون فذلك جعلنا لكل نبي العدوا شياطين الإنس والجن يوحو بحضهم إلى بعض جخف القول غرورا ولو شاء رب فَمَا فعليه فذروهم وما يفترون ولتقرى إليه أفتد في الذين لا يؤمنون في وليرضوه ما مقدركون أفغير الله أبتغي حسما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكون الملم الممترين وتمت كلمات ربك في وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. في الأرض يجلوك عن شجن الله إن يتبعون إلا الرم وإن هم إلا يخطبون إن ربك هو له من يضل عن سبيله وهو احلم به المبتدئين وكل من ذكر رسل الله عليه ان كنتم باياته وما لكم ألا تأتنوا مما يكر رسم الله عليه وقد قصر لكم ما حرم عليكم إلا مذكرتم إليه وإن كثيرا ليجلون بأهواء بغير علم إن ربك هو أحلم بالمؤتدين وزروا ظاهر الإسم وباطل الزم إن الذين يشبون الإثم سيجزون بما كانوا يخترقون ولا تأكلوا مما لم يترثوا إن أطعتم إلا كنمشين أو كان ميتا فأحيين. من تنوط العلمات فمن ليس بقارج منها كذلك جهين الكافرين ما كانوا يخمرون وكذلك جعل في لكل طريق أكادراً فيها ليمكروا وما يمكرون إلا Und dann als uh, -huh. إنه لا يطلق الغالبون واجعلوا لله من مال وأمن الحرس والأمام نصيدا فقالوا فما كان من شركائهم فلا يقل إلى الله وما كان لله فهو يقل إلى شركائهم شركائهم قُلْ سِرْنَ كَمْ يَنَالُ يَنَالُ تَعْتَدِينَ وَالْمُسْتَكِينِينَ حجر لا يطعمها إلا من نجاق بزعمهم وأنعام حرمة العالم لا ينسى ما الله وقالوا ما في بطون هذه الأمام طالصة لنقولنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن من ليجزيهم وفضهم إنه حكيم عليم قد خفر الذين قتلوا أولادهم سفهاً بغير علم وحرموا وعزقهم الله سراء على الله وما كانوا مهتدين فهو الذي أنشأ محروشات وغير محروشات والنقل والزرع مختلفا أكلوا والزيتون كلوا من ثمر اذا اسمر واتوا حصا يوم حصاده ولا تشركوا الا قلوا مما رزقكم الله ولا تستبعوا قوات الشيطان إنه لكم عجو مجين قطم اثنين وزن المحذو اثنين قل آج زخرين حروم أم الانفيين أم الشملت عليه أرحام الانفيين نذ هُوَ بعلم بَعَثَكُم كنتم عليه أرحام الأنفين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا فمن أعلم من كذبا يجنل الناس بغي علم أو دم مسحوقا، إلا أن يكون أو دمى أو من أو دم أو لحم ذيل باين أو أو وإنه وردهم أمورك قنقه إلا لغير الماهد والغنم حرمنا عليهم شحومهما الا ما حمل الزهور ماء الحوايا او ما ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لن فإن كذبوك فقر ربكم رحمة وآفعة ولا هو عن القوم المذلين، سيقول الذين أشرقوا لا الله وما فتذب الذين من قبلهم حتى لاقوا بأسنا هل عندكم من علم فتخرجوا لنا إن تتبعون إلا هو of your وأوفل كيل والنجان بالكسلا نتلك نفسا إلا وسعها وإذا قلتم تحذروا ولو كان يا قوبا بالله اوتوا ذلكم وشقاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاستبعوا فلا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تدقون هم آتين جساب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكم شئين وتفصيلا لكم شئين وهدى ورحمة لعلهم بالقع ربهم يؤمنون وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم أَنَّكُمْ Thank وَمَنْ جَاءَ بِالْكَلِمَةِ أَنفَلَثَ